لآن لا لا القرآن ل ا م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا س ل ع م ي ه I'm、right. mm、ready. -hmm. Mm -hmm. you, know,、so you know.